114. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا 115. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وَفَجرَرنَااخِلَا لَهُ مَ نَهَ وَكَانَ لَهُ سَمَرُم فَقَالَ لِصَاح بِهِ وَهُ وَيُحَاوُوه أَنَ أَكْسَوْ مِن كَمَلَ وَأَعَّنَ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة 118. قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 119. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك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 وَلَو ل إَِّ قَْتَ جََّتَكَ قُلتَمَا شَ أَ اللَّهُ لَ قَُّتَ إِلَّا بِلَّ إ تَرَن أَنَ أَقََّ مِن كَمَا لَ وَولَدَا فَعَسَ رَبّ أَ يؤتَنِ خَي مِن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 وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآءٍ فَقَفِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآءٍ فَقَفِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى وَيَقُولُ يَا ليتني. 115. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 116. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 117. الولاية لله الحق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 فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مكتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا 117. وخير أملا 118. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 119. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّنَا نَجْعَلُ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِطِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا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 119. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 110. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا